وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فما تركنا يوم تركنا إلا على محجة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فجزه عنا وعن والدينا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 وأن يعاملنا بما هو أهله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وأن يعاملنا بما نحن أهله فإن نبرأ إلى الله من ذنوبنا وخطايانا اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ من كان كريما عليك يا رب العالمين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا وثبت على صراطك المستقيم سعينا وكن لنا ابدا ما احييتنا ولا تكن علينا انت ربنا انت ربنا يا ذا الجلال والاكرام لا تكلنا لغيرك يا كريم اللهم ما فرطنا في جنبك وما اسرفنا على انفسنا فان اليوم نضرع الى رحمتك ونستغيث بها ان تشمله بعفو ومغفرة وأن تعيدنا إلى الجادة ألا تزل أقدامنا وأن تجعل صراطك المستقيم سبيلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنعم وأكرم بلقاء يجمعنا على إخلاص في نيتنا لله رب العالمين نسأل الله أن يسدد رميتنا وأن يطهر مقاصدنا وأن يجعلنا من عباده المخلصين يا إخواني نحن النما نتكلم في دين الله عز وجل ونحن لكي نبلغ من دين الله مبلغا أي مبلغ بأي نسبة بأي درجة نحتاج ان نطهر القلوب وان ننظف النفوس نحن نفعل شيئا عجيبا جدا نحن نتكلم في الدين ولكننا نعمل للدنيا نتكلم في الدين ونعمل للدنيا ننظر في مصروف اول الشهر ننظر في طلبات ابنائنا ننظر في اثبات وضعنا في العمل ننظر في قدر التحويش الذي ندخره لكي نجهز لابنائنا ننظر في حياتنا نضع خطة بعد خطة ليوم بعد يوم والذي يقوى في القلب هو ما نعمل له لا ما نتكلم فيه الدردشة ليست هي التي تقوي عضلة القلب على عزمته صحيح الكلام يؤثر ولكن ما يعمل له ما يخطط له هو الذي يقوي ما في القلوب من معاني هذه هي الحقيقة الإنسان الذي يرى أمامه صاحبا أو قريبا أو ترى امرأة جارة لها أو قريبة فيجعل منه فتنة له يريد أن ينافسه ألا يكون أقل منه ألا يسبقه هذا الآخر هذا هذه الفتنة الله تعالى يقول فيها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ تقدروا تصبروا تقدروا تواصلوا طريق الايمان دون ان يفتن بعضكم بما عليه الاخرون ينظر انسان الى مديره ينظر الى متكلم مثله الى بياع او مندوب مبيعات مثله يصير فتنة وكم قلت هذا من قبل هذه الفتنة قد تحول حياة الانسان كلها الى مادة تحرق من اجل ان يبلغ الانسان المشابهة بشخص وضعه امامه ولذلك يا احباتي الكرام اسأل الله ان يجعلني وياكم من المخلصين يا رب العالمين نحن في يعني حتى علماء الاجتماع وال... يقولون للانسان ضع امامك خطة لعشر سنوات ثم خطة لعشرين سنة ثم خطة لثلاثين سنة وماذا يبقى من الخاطر بعد ذلك اذا كانت خطة الانسان ما الذي يبلغه في الدنيا المسلم لا يخطط لدنياه تخطيطا بعيدا هكذا ولا حتى تخطيطا قريبا المسلم يخطط لدنياه في حدود الاداء إنما هو يخطط لدينه لذلك انظروا إلى النتيجة العجيبة وأنا أقول هذا الكلام لأمهد ولأقدم لضيفي ولموضوع اليوم وهو موضوع كبير وتحدثنا فيه منذ الأسبوع الماضي أقول إن الذي غاب عن السرحات عارفين السرحان غاب عنها الحلم بالدين والتفكر في الدين أصبح الإنسان ينظر إلى ابنته كيف سيزوجها وإلى عمله متى سيصير هو المدير وإلى ماله متى سيبلغ نسبة مبلغ كذا وإلى ال ال السيارة الجديدة القادمة والبيت الذي ننتقل إليه وعندما نجهز البيت في التجهيز القادم والديكورات القادمة وعندما سأطور الجهاز الذي أحمله أصبحت هذه هي الأمور التي ينظر الإنسان إلى القادم منها فاحترقت القلوب بالدنيا بالدنيا احترقت بالدنيا ولو نظرت فيها لن تجد دينا لن تجد شيئا باقيا من دين الله فيها وهذا هو الذي جعل الدين يتبخر من القلوب يا إخواني حياة الناس التي ترونها هي صورة لما في قلوبهم هي الانعكاس عارفين مكنة السينما التي يسلطونها على ستار بيضاء في الحائط فتظهر الصور مكنة السينما هذه هي القلوب وما على الحائط هي صورة الناس اذا نظرت في الناس في الطرقات فاعلم ان هذا تماما هو ما في قلوبهم فاتقوا الله هذا هو الذي جعل الرغبة في الاستشهاد مكروهة عند الناس، لذلك عندما تحدثنا مع في الأسبوع الماضي مع فضيلة الشيخ حافظ السلام عن صناعة الشهداء كنا نتكلم عن أمر كبير كيف يخرج الشخص الذي تلبس بالدنيا واحتلته الدنيا؟ وشغلته آمال الدنيا وما أصبح شيء إلا التخطيط للدنيا يحركه كيف يتحول إلى راغب في الشهادة إلى من بها إلى آمل فيها الصحابة وقعت منهم وقائع عجيبة جدا عجيبة جدا رجل يظل حوالي 35 سنة من, عمري من عمره يقول فأنا لا ز ل... فأنا لست بأمين من تلك المعصية التي فعلتها من عشر سنين عشرين ثلاثين خمسة وثلاثين سنة يقول فأنا لس يفضل يتذكرها ويقول فأنا لست بأمين من هذه المعصية إلا أن تكفرها عني الشهادة في سبيل الله أما الخمسة وثلاثين سنة حتى تشهد في سبيل الله إنسان يعيش حياته يأمل في هذه اللحظة 35 سنة كيف يصنع كيف صنع هذا القلب كيف صنع هذا الامل لذلك تحدثنا مع ضيفنا في الاسبوع الماضي عن تصنيع هذا عن طريق العلماء الربانيين الصادقين الذين كانت المدافع تنزل عن يمينهم وعن شمالهم والقنابل تنزل وستسمعون اليوم ان شاء الله في, في هذا اللقاء بعض التسجيلات التي اتتني وعلى فكرة من عنده شيء يوافيني به وهقولك ازاي بعض التسجيلات التي وردت الي خطبة الجمعة الخطيب يخطب جملتين تلاتة وتنزل القنابل وهو يكبر وتنزل المدافع وهو يكبر حالة من الامتزاج بين صناع صنعوا الاستشهاد وبين جند صاروا او ساروا في ميادين القتال لهذا قلت إن الصحابة رضوان الله عليهم عندما أنظر إلى رجل كالبراء ابن مالك البراء ابن مالك جالس ويأتيه من يقول له يا, يا يا يا براء يا براء يا ابني النبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول إنك لو أقسمت على الله لا أبر الله قسمك البراء لو أقسم على الله لابر فالرجل بمجرد أن يستمع الكلمة أن يسمع الكلمة وأن يعلم ما فيها من خضر يقوم واقفا ويدعو لهم أن ينصرهم الله يقول وأقسم بك عليك يا رب العالمين إلا رزقتني الشهادة في سبيلك انظر إلى الأمل الذي كان يحرق عليه قلبه سنين حتى جاءته الفرصة انظر فيما استغل الفرصة انظر إلى هذا السنة انظر إلى خالد بن الوليد لما يموت على الفراش يعني يموت ميتة المحتضر من غير شهادة يبكي ويتزلزل بالبكاء ويقول انا اموت غير شهيد ويبكي بكاء مررا شديدا لانه فاتت عليه هذه الفرصة وهذا الصحابي الذي دخل معركة فانتصروا يا ناس انتصروا نحن اليوم جيل المهزوم هم انتصروا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم فقال ما هذا يا رسول الله إيه ده أنا ما على هذا اتبعتك مش ده سؤلي ليس هذا أملي ليس هذا ما أبتغي وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأرزق الشهادة في سبيل الله ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق يصدقك يعني بال بال بال بما هو مستعمل إذا صدقت الله صدقك الله وفعلا يصدق الله في الأمل في الحلم في الرجاء في الرغباء فيدخل المعركة ساعد زمن ويؤتى وقد رشق السهم في حنجرته في نحره والنبي عليه الصلاة والسلام لأن الرجل لسه جديد ليس محفوظا يقول آه هو هو هو ده هذا هو الرجل هو ده يقولون نعم يا رسول الله فيقول صدق الله فصدقه نحن نريد ان نغرس هذه الامال ولقد تلقيت اسئلة اشرت اليها بسرعة في الاسبوع الماضي عندما قلت لحضراتكم ان هناك من يسأل هو يا, يا شيخنا ليه الناس يطلبوا الشهادة ما يطلبوا النصر مش النصر اعزل الامة يطلبوا يتقتلوا ما يطلبوا يقتلو لماذا يقول الله تعالى هذا لماذا يشرع الدين هذا ما يطلبوا يقتلوا اليهود نخلص على الاعداء نصارى ولا يهود ولا من من من الاعداء المشروع قتلهم يعني غير ولا غير مجوس ولا شيعي نطلب نتقتل فقلت لكم يا اخواني ان طلب النصر هو قدر الامه والدين انما طلب الاستشهاد قدر الافراد طلب الاستشهاد هو للأفراد وقد شاءت إرادة الله أن يحدث تلازم لا يمكن أن تنتصر دون أن يوجد أمل الاستشهاد في القلوب يقول تعالى يقاتلون في سبيل الله لازم يحصل الحكتين فيقتلون ويقتلون لازم ويقول تعالى أم حسبتم يقول في سورة آل عمران وأنتم تحفظون الآية يقول ويتخذ منكم شهداء هدف من أهداف القتال أن يصطفي من يكون شهداء ثم يقولوا ما لنتوا فكرين إيه الآية اللي بعدها مباشرة يقولوا ما لفكرينها إيه يقولوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت شوف القرآن يشهد على الصحابة تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون هذه هي أحلام فتيان الأمة وفتياتها هذه أحلام أسودها أنها تريد لنفسها أن تظفر بالشهادة لأنه لا نصر الحديث الذي حضرتكم ما شاء الله كله حفظه يقول توشك الأمم أن يدعو بعضها بعضا إلى التهامكم وأكلكم الاكلة قاعدين على الصفرة الأكيلة الاكلة يعني الاكيلة قاعدين على الصفرة اتفضل دي ولا والله لا هد لا يا شيخ والله انا خدت واحدة شوف قالوا الله احنا لؤمة الطعام اللي بيتعزن بيها دي قالوا ايوة ففزعوا قالوا ليه ايه سبب علشان ايه قال سيقذف الله في قلوبكم حب الدنيا وينزع منكم حب الموت بس فهي هذا هو ده السبب قالوا او من قلة قال بل انكم يوم كائذ كثير ولكن آآ آآ المشكلة انه سيقذف الله في قلوبكم الوهن ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب اعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا ايه الوهن ده قال حب للدنيا حب الدنيا وكراهية للموت بس بس كده يبقى لا بد ان يوجد الامل أن يلقى الله أن يلقى الإنسان ربّه شهيداً. الشهيد تكفر ذنوبه كلها قبل أن تصل أول قطرة دم تند منه إلى الأرض. قبل ما توصل الأرض يكون قدراء مقعده من الجنة ورأى الحور العين ورأى المستقبلين أبل ما الأرض تستقبل قطر الدم تكون السماوات والملأ الأعلى قد أعد. الشهيد لا يموت بل يعيش في كرامه الله. يعيش في ك... يعيش مكرم من الله يطعمه ويسقيه شهداء كما قال تعالى ولا تحسبنا الذين قتلوا في سبيل الله أموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أنا مش أقول لك قاعد في قصر الملك اللي دعيك ولا في قصر الأمير ولا الحكومة ولا الثري رجل الأعمال العالمي الذي دعاك ووضعك في قصر تعيش فيه مستضافا إنما يستضيفك رب العالمين وسقاهم ربهم شرابا طهورا أحياء عند ربهم يرزقون أي مسلم بعد هذا لا يتحرك قلبه إلى طلب كرامة الله عز وجل نحن يا إخواني أنا لا أستطيع أن أقول هذا اللفظ لكن أنا يعني أستغفر الله من هذا لو كان بغلبة الظن فإنما استضفت في الأسبوع الماضي الشهيد الحي كما يقولون الرجل الذي كابد حرب الاستنزاف وكابد حرب 73 وكان مسجد يعني الحمد لله والحياء انا مستحي والله ان اصفه بهذا وان يسمع باذني هذا ولكن انا اريد ان اقدم العبرة لشباب لشباب يعني جيل العشرين يسمع من جيل التسعين يعني نفهم هذا الكلام فعايز اقول انه ولكني لم أدعه ولم اتحدث اليه ولم اطلب منه هذه المكرمة وهو شيخي وصاحب فضل سابغ علي لان لجهاده وانما لمساهمته في صناعة الشهيد وانحنا اللقاءتنا ستتواصل معه ان شاء الله عز وجل حتى نجلي لهذا الجيل ما جليناه ونحن وقفنا في الأسبوع الماضي مع الخطب والقراءات للقرآن الكريم التي نزلت فيها المدافع منهامرة في أثناء الخطابة ومعنا إن شاء الله مجموعة من التسجيلات ومجموعة من الكتب ومجموعة من الصور التي وافني بها إخواننا في هذا ولكن ما أسألت خطبة الدكتور الله شحاتة المسجلة أكرمه الله وهو رجل وذريته وأسأل الله أن يجعل فيها البركة يا رب العالمين من العاملين لدين الله سبحانه وتعالى وخطبة وقراءة الشيخ محمود عين البنا لكن على كل حال احنا ان شاء الله تبارك وتعالى اه يعني اه اه اه اه نبدأ اولا قبل هذا في اني اولا ارحب بفضيلة أستاذنا وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ حافظ السلامة <تصفيق> وجزاك الله خيرا يا فضيلة مولانا بنتعلم <تصفيق> من حضرتك دائما الجديد ربنا يحفظك <تصفيق> يا رب العالمين <تصفيق> والحقيقة من لقاء الأسبوع الماضي يعني عمل صدى عند الشباب كبير لأنهم <تصفيق> يسمعون جزءا من التاريخ يمكن حضرتك فربنا يبارك فيك بس <تصفيق> ذن حضرتك قبل ما نتناول موضوع الشيخ محمود علي البنا والشيخ الله شحاته وما إلى ذلك أن الحياة في نقطة توقفت عندها في الأسبوع الماضي بعد ما خلصنا ومع إني سألت حضرتك عنها بس أنا عايز أضعها تحت المجهر اللي هي الأزهر الأزهر كمؤسسة كقلعة كبيرة حضرتك تفضلت في الأسبوع الماضي وكلمتني عن انك تعاملت مع ثلاثة من مشايخ الازهر اللي هم تولوا منصب شيخ الازهر يعني كانوا على رأس الازهر مع فضيلة الشيخ حسن مأمون وده سنه دلوقتي ستين سنة ما يعرفوش ولا شافوا يعني اللي وصل سنه ستين سنة يعني كان عنده عشر سنين عند وفاة الشيخ حسن مأمون ما يعرفوش والشيخ محمد الفحام نفس الموضوع والشيخ عبد الحليم محمود حضرتك كلمتني عن الثلاثة دول انهم كانوا مسؤولين عن الازهر وان حضرتك تعاملت معهم في قوافل الدعاء وتعاملت معهم ايضا في مسألة الـ يعني الـ الوصول الى انهم نفسهم ينزلوا فاذا اذنت ان احنا نبدأ باني اسمع من حضرتك مشكورا عن كل واحد من هؤلاء الثلاثة عن حمياته الشخصية وعاطفته وميله الشخصي ثم عن ما اداه علشان برضو نبروز للناس لأن الناس في شباب كتير بنتعب بيجدوا أنهم يعني عايزين يقولوا احنا فقدين الثقة في الأزهر والأزهر ده شيء مش عاجة بسيطة فنريد أن نسمع من هذا وأسأل الله أن يفتح عليك يا رب العالمين فضيلة أستاذنا الشيخ حافظ سلامة أكرمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحباب أحييكم بتعيش الإسلام السلام عليكم وحمد الله وبركاته وبعد عليكم وبركاته أود أن أقول أن هؤلاء الأعلام من مشايخنا أئمة الأظهر الشريف عندما اندرعت الحرب وبدأنا في عمل التوعية الدينية كان بإتفاق بيني وبين اللواء جمال علي محفوظ وهذا الرجل رحمة الله عليه تعاون معنا كثيرا بصفتي المسؤول الأول عن هذه التوعية وبالتالي عندما بدأت بدأت من هؤلاء الأعلام كان شيخ الأرض حين ذاك الشيخ حسن مأمون والشيخ حسن مأمون كان بالنسبة لصحته لا تقوى على التحرك كثيرا ولكن الرجل أراد أن يغب القدم في أن يكون بين أبنائي من القوات المسلحة حتى حتى يشعر الجندي هو واجبه على الجبهة أن بدواري أكبر كمة في الأظهر هو الإمام الأكبر شيخ الأظهر حين ذات الحقيقة. فعندما يرى بجانبي شيخ الأظهر في الميدان وعلى الجبهة كان دي بالشد من عذائم الجندي، وبالتالي الجن عندما يرى أن القنابل والندالات من حوله وشيخ الأظهر بجانبه كان دي من العوامل التي كانت درام يدرو في تقوية الروح المعنوية للجنود. فشيخ حسن مأمون رحمه الله عليه عند مدار السويس لمدار الجبهة وكان لقائه بين الجنود في مواقعهم وهنا في صور له وهو بين الجنود في الجبهة إن شاء الله أنه أعرضها الآن بإذن الله كذلك الشيخ محمد الفحام رحمه الله عليه جاء بعد الشيخ حسن مأمون وشيخ الفحام برضو كان صحته ضعيفة، ولكنه أبى إلى أن يتجبل الدواء ويصل إلى سويس. الشيخ الفحام لا، بعدما انتهت مدة خدمته بالأضرار لاعتلاء صحته، وشيء عنه أنه ارتد عن الإسلام. وجاءني محافظ الدقاهلية وقال هل الشيخ محمد الفحام إمام الأكبر استدع الإسلام قلت له مريض في بيتهم ولكن في مدينة كيرنس جماعة شعيين أدعوا هذا الكلام عن الشيخ فقلت له عملياً أنا عاجبي الشيخ عندكم هنا في دي كرس وإن تأدي الواقف لهم المحافظ مع جميع الأجلة التنفيذية في المحافظة جاءوا لاستقبال الدكتور محمد الفحام الإمام الأطبر كان لقاءهم به كأنهم يستقبلون وأنه لا زال يعمل في الأثر الرجل <تصفيق> رحمة الله عليه تحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلته وقالت العلماء من قبل لا إله إلى الله فأصبح الرجل عندما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر رد عملي لمحو هذه الفرية عن هذا الشيخ رحمه الله عليه يا سبحان الله هذه ثور أبل حليم محمود رحمه الله عليه قد أقول كان زياراته يلقفها متكررة كثيرا هو تأذن لحضرتك لأنه في وقع أعلمها انه فضيلة الامام الاكبر دكتور محمد الفحام عليه رحمة الله وده شيء يعني انا اعلمه شخصيا لما جاء احد الرؤساء العرب الى مصر وكان ساعتها بيتكلم كلام كويس في بداياته وتكلم كلام عن الاسلام كلام طيب فخرج له الكتاب الشيوعيين في مصر في ندوة من الندوات وهاجموا الاسلام هجوما شديدا جدا فأنا متذكر إن يعني والدي عليه رحمة الله ذهب لشيخ الفحام وقال له يعني كيف تترك هؤلاء لمهاجمة الفكرة الإسلامية إذا جاءت من شخص قد يكون عنده الإمكانية لتطبيقها بهذه الصورة وأنا أشهد لشيخ الفحام عليه رحمة الله أنه أصدر قرارا فوريا بأن يكون قال له طب انت اللي بتقترح ونفزه وبالفعل كان صاحب خطة كبيرة جدا عليه رحمة الله ل... ل... لنشر الفكرة الإسلامية وده كانت السبب المباشر في عزله ساعتها لانه عزل فيما بعد م... فانا اشهد ان الشيخ فحم الى خواتيم حياته كان رجلا من الغيورين على العقيدة بهذه الصورة عليه رحمة الله الدكتور عبد الحليم محمود لذلك الدكتور عبد الحليم محمود صلى الله عليه كان زياراته متكررة للسويس وخاصة على الجبهة، فكان لقاءاته في كل مرة في مواقع الأمامية ويمقص مع الجنود إلى ساعة متأخرة من الليل. بل أننا فوجئنا بأن الدكتور عبد الحليم محمود يريد أن يبيت مع الجنود في مواقعهم. سبحان الله. ليشاركهم في خنادقهم وهو شيخ الأزهر وهو شيخ الأزهر مم. كيف كان الدكتورة ابن حليم محمود وكيف كان أداؤه في هذه المواقع ولذلك كان توجيه المعنوي يطلب مني دائما اختيار بعض من هؤلاء إلى إم الكبار وكان على ناصرهم الدكتور عبد الحليم محمود لأنه كما قالوا لي في التوجيه الجنود مشتاقين دائما إلى هذا الرجل اللي بيرفع من روح المعنوية المعنوي عنده فكان الشيخ عبد, عبد الحليم محمود رحمة الله عليه في بركات كثيرة هذا الرجل ولذلك أحيى الأظهر بعد ما وعد رحمة الله ربنا يبارك فيك ولا شك ان الدكتور عبد الحليم محمود يعني له مواقف كثيرة الحقيقة حتى فيما بعد ذلك يعني دفاعه عن الازهر وحتى ضد رئيس الدولة لما حبي يزيل سلطة الازهر انها تكون سلطة حقيقية اعتكف في بيته ورفض يذهب حتى اذعنت الحكومة واعادته لهذا وهو الذي بدأ حملة انشاء المعاهد الأزهرية بعدما كان مصر دي كلها ما فيهاش غير معهدين ثلاث اربعة ازهريين ثانوي فهو الذي انشأ مئات المعاهد بهذه الصورة وهو الذي كان حجر عثرة امام المد الشيوعي ومتذكر انا السجال الشهير بنو بين عبد الرحمن الشرقاوي على صفحات الصحف يعني الحياة كان صاحب رسالة وانا ربما يعني شيخ الفحام الشيخ عبدالحليم محمود لاني يعني عصرت وعايشته بنفسي كيف كانوا اصحاب رسالة فالواحد يعني يشعر بواقع هذه الكلمات وخصوصا حضراتك بتقول انه كان عايز يبات مع الجنود في الدشم او في المواقع العسكرية عليه رحمة الله لكن انا عايز اعرف من حضرتك يعني الصورة العامة في هذا الوقت السويس انتو كنت عايشين فين مش كان في تهجير وكانت المنازل بتضرب والمدينة مدكوكة ويعني يعني الـ الـ الـ الـ الناس اللي عايشين هناك اللي كانوا بيروحوا مثلا علشان يجيبوا الدعاء والعلماء ويجهزونهم الطعام والشراب كانوا عايشين في مساكنهم ولا عايشين فين وبيدخلوا هل معاك تصريحات دائمة بالذهاب للقاهرة والعودة؟ واي حد من العلماء بيجي ولا باسماء وكشوف يعني عايز اعرف الصورة العامة لاني كنت عارف انه التهجير ساعتها اخرج كل اهالي مدن القناة بالكامل كان التوثيق بين وبين محافظ السويس حامد محمود حينذاك كان هو يعتبر يعني المسؤول العسكري عن المدنيين في سويس كان يسمى الحاكم العسكري. المحافظ كان يسمى الحاكم العسكري وعنده طقم عشان يقوم باستخراج التصريح هذه لمن يكون له عمل في مدينة سويس أو كمنطقة للقناة عمدا. فكان هناك انسياب بين وبين المحافظ وبين التوجيه المعنوي في هذه القوافل التي كنا نتفق على نتصل السويس، وبالتالي برضو كان عندي بعض من الإخوة عشان يتصلوا بالعلماء وكان محط التجمع مزيد عمر مكرم في مدينة تحرير، وكان شركة السويس لتصنيع البترول بتعطيني سيارات. من سيارات الركوب بها بسائقها مجالا لتقوم به بناقل العلماء، مم. فكان هناك حقيقة تعاون بين وبين جميع الجهات المسؤولة لأننا جميعا بنادي هذه الخدمة خدمة لله وللوطن. عشان كده كان الكل بيتعاون وكل بيتنفس طيب ما شاء الله يعني شركات البترول كانت بزدي مولانا الشيخ حافظ وتبسات علشان يأتي بالعلماء للذهاب المواقع العسكرية الوقت بيعملوا فرق كرة قدم فقط يعني شركات البترول لا فرق طيب أستاذ هشام احنا معانا مجموعة من الصور يا إخواني الكرام طبعا احنا عشان الوقت بس هيبقى العرض قائم على الإسراع شوية بس أنا يهمني لأن فضيلة الشيخ حافظ أكرمه الله وفانة بهذه الصور وانا يهمني انكم تشوفوها برغم انها ممكن تبقى شيء عادي جدا انما نشوفها سريعا لانها في الحقيقة بتدي انطباع والى جانب ان معاني الحقيقة مجموعة من الكتب بس انا مش هعرض الان ما في هذه الكتب يعني مثلا هذه الـ هذا, الـ هذا الكتاب بتاع فضيلة الشيخ حافظ سلامة هو الذي قالفه وهو يعني ان شاء الله نعرضه مستقبلا عن ملحمة السويس وهذا كتاب ايضا برضو اللفه فضيل الشيخ حافظ السلامة هو الحقيقة نوع من انواع الـ الـ يعني مش مش اللفه فقط ده هو يعني موضوع تجميع الوقائع او الوثائق او الاحداث او ما الى ذلك وفي برضو مجموعة من الصور ده عن الثغرة المشؤومة في حرب السويس يعني عن في حرب رمضان في حرب 73 ف ومعانا أيضا مجموعة من الصور لكن ما تخافوش أنا مش هعرضها أنا بإيدي كده هنعرضها العرض الفني الذي يليق بها معانا أيضا صورة لأظن فضيلة الدكتور عبد المنعم النمر وهو يؤم المصلين في الجبهة وكان فيهم مثلا فريق كمال حسن علي اللي هو صار بعد ذلك وزيرا للدفاع ووزيرا للخارجية واشترك في مفاوضات او في احداث الصلح مع اليهود فيما بعد ذلك على كل حال طيب نشوف يا سيد الشامل لو سمحت مع تعليق كده سريع لو تكرمت الصور تفضل ده ده الامام الشيخ محمود ده علي البنا دكتور حسن مأمون اه دي صورة اللي انا لقناها مش واضحة عندي فدي صورة فضيلة الامام الاكبر الشيخ حسن مأمون شيخ الازهر وهو على الجبهة بيأم الضباط والجنود وزي ما قلت لحضراتكم ان فيها كبار قادة القوات المسلح طيب اللي بعده اه دي صورة في مسجد الشهداء يعني في مسجد الشهداء اللي هو بيشرف عليه وعلى الشعائر وعلى الدعوة فيه وحتى الان الحقيقة اه دي صورة مسجد الشهداء وحواليه زي بناء خرساني كان معمول ب. بقوة معينة برضو لصد ده عاملين فضيلة مولانا يا صد عنه بعد ما يخلص صور طيب حاضر. يبقى احنا عندنا الحائط ده مهم لان دي صورة مسجد شهداء يحويض به بناء خرساني بناء فضيل الشيخ حفظ والاخوة الكرام معه لانه كانت الضرب بيجي او هنسمع اخبار طيب دي صورة الشفعي. حسين الشافعي حسين الشافعي كان احد اعضاء مجلس قيادة الصورة واحد الضباط ضباط ومعه شيخ حفظ سلامة ومعه مجموعة من المجاهدين في مسجد شهداء في السويس وبيدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الاجواء اللي كنا بنتكلم عنها انه هي تحويل الناس من مسألة بقى العروبة والوطنية والقومية والكلام ده والنعارات القوية ويا امام الوطنية ولبايك عبد الناصري مش كانوا بيقولوا كده بدل ما يقولوا لبايك يعني كانوا يقولوا من المحيط الثائري الى الخليج الهادري لبايك عبد الناصري فهنا يعني ده تحويل اهوة من احد اعضاء مجلس قيادة الثورة وكان نائب رئيس الجمهورية انا الصور عندي مش واضحة اوي لكن دي صورة فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الازهر ومعاه الشيخ حفظ سلامة ومعه مجتمعا مع مجموعة من الجنود ارجو ان تكون واضحة عندكم يا اخواني طيب الله يبارك فيك ده شيخ الازهر ده شيخ حفظ سلامة دول الجنود اللي كانوا موجودين في اجتماع هناك حول نفس مسألة التأسيس العقائدي الصورة التالية يا اخي الكريم في صورة للقارئ الشيخ محمود علي البنا طبعا انتم تعرفوه حتى من خلال القرآن المرتل والمجود وما الى ذلك دي صورة وهو يعني بيصافح قائد القوات الجوية في المنطقة هي يمكن تكون مسألة معتادة الآن انه في اي حفل لكن هي الحقيقة مش يعني الفكرة فيها انها ليست لاعطاء جائزة وانما هي لشيء اخر وهو انه كان فعلا بيوالي الذهاب الى المواقع العسكرية في اثناء حرب الاستنزاف وتحضير الناس لحرب التحرير تفضل طيب احنا في عندنا الحقيقة اه كانت اه صورة ايضا مهمة اه ربما اه ان شاء الله نعرضها فيما بعد طيب يا ما مولانا اولا احنا كنا ذكرنا لحد ما يجهزه استاذ هشام خطبة الدكتور عبدالله شحاتة وايضا تلاوة الشيخ محمود البنا في اثناء القصف يعني دي نقطة مهمة بس لغاية ما يجهزه لان دي بقى مسألة نادرة وحية والحية مهمة وانا لما سمعتها الاول مرة وسمعت التعليق عليها يعني شعرت فعلا انه هذا الامتزاج وعلى فكرة انا اعتذر لاخواني في فلسطين وفي لبنان دول طبعا شايفين شافوا الكلام ده بنفسهم ان احنا بنتكلم اجيال على نطاق الامة العربية والإسلامية يمكن ما سمعتش فرقاها غير بومب الاطفال في العيد لما يفرقا عندهم حالة من الركود التام لا يعلمونها شيئا من هذا انا عايز اعرف مسألة الجدار الذي يحيط مسجد الشهداء وهو موجود حتى الان كان المساد الاسرائيلي يتتبع خطواتي في كل مكان وكنت أسكن في شارع المنشية بالسويس في المنزل الذي ولدت فيه، ولكن فجأة فإذا بالقذائف تنهال على هذا المنزل. سبحان الله، فاضطررت أن أنتقل إلى شقة. لأختي لز... في شارع صلاح الدين فإذا بالقذائف الطيران تنهال على هذا المنزل انتقلت إلى منزل آخر لإحدى أشقائي فإذا بالطيران الإسرائيلي ينهال على هذا المنزل فانتقلت الى منزل الرابع فإذا بالطيران الاسرائيلي يتتبعني يا سلام حتى انني كنت مع الاستاذ محمود زكي اسكتير عام المساعد ومعه الحق ابراهيم الشناوي مدير الشؤون الاجتماعية وكنت واقف امام محافظة السويس فإذا بالتيران الإسرائيليات وأنا واقف معهم فهم قريم على الخندق يا حافظ تعالى يا حافظ تعالى أنا وقفت في مكاني ليقيني أن الأجال بيجل الله تبارك وتعالى ولكن الطيار الإسرائيلي نزل بالمدفع الفكرزي بتاع الطائرة وصوبه نحوي ولكن نزل بالطيارة يعني نعم هبط بالطيارة نحوي ولكن الطرقة جت في مبنى المحافظة خرج الأستاذ محمود زاكر إبراهيم الشناوي وقالوا لي ما تجيش المحافظة هنا تاني طبعا. التيار الإسرائيلي نزل على التربوش بتاعك وصابه بالمحافظة و... وإلا كانت الإصابة تيجي فيك أنت ولكن جابت بالمحافظة فأنت أعمل معروف ما تجيش عندنا هنا لأن التيار الإسرائيلي تربوشك بس وكان سبب كذا فأنا قال الأستاذ حامد محمود المحافظ، قلت له المسجد الإسرائيلي هم بيعمل كذا كذا كذا كذا. في المسجد في حجرا لاصطفاء العلماء، فإذا كنت معي الأخ عبد الحليم سالعضة وما هو أخ من الجروز كنا بيتين في المسجد فإذا بدانا من المطبخ تأتي إلى باب المسجد والصغية تملأ إلى أسير رضعتنا كل من شاف إلى أسير رضيع قال أنتم لسه أحياء أنا شخصياً بدأت أحسس على جسمي لأ لا تكون في صدر من الصدايا يستقرر في جسمنا مش شاعر يا عبد الحليم يا عب... يا بغدادي اللي جندي في حاجة عندكم في حاجة أصيب الحمد لله في حاجة لما يقوم على السليم تاني يوم ما كناش مصدقين عبلا ان الحدي كان نايم هنا وكل الصدايا دي حوله سبحان الله ما لله نجانة أرسل الله أرسل الله فقال محافظ وقال نعمل ساتر. كلامين محافظ حمد محمود. أيوة. نعمل ساتر لنجامع أفضل أفضل هدف وبيجمع كبار العسكريين. عفوا يا مولانا حمد محمود هو لفضل محافظ لغاية حرب 73 ولا كان. لأفضل سبعة تس... مش أفضل سبعة. اه يعني بتاعت هاته السبعين ده اصلا كان له موقف حضرتك معا انت قلت له كلمة كبيرة فحبت اعرف مما سبقا اتفضل فبالتالي انا في حجرة خلف المأذنة فقلت الحجرة خلف المأذنة دي يبقى فيها انواع انواع الثلاث فضيب المأذنة ثلاث مرات يا سلام سبحان الله ده موقف الله يعني حضرتك ده بيتتبعوك من غرفة لغرفة داخل مبنى الواحد نعم ومعنى كده انه في ناس مزرعين في موجودين محف. انا كنت اعتقد امم ان في حاجات فسفوريه كانوا بيرقوها العملاء حتى ان الطيران او المطاير هاورر بت القنبلة بتاعتها او الدانه بتاعتها بتضع المكان لا لا فيه او حضرتك اشتريت التربوش وفي جوا حاجة بقى <تصفيق> لا الحاجة يعني ربيه سبحانه وتعالى في حاجة بتدل ال ال ال ال سبحان الله بان واسبت ايه مولانا معلش ده برا الموضوع شوية بس حضرتك متمسك بالتربوش ده من ساعتها ما ما بتغيرش هذا ال يعني ايه السبب التربوش اطاء للرأس وتعودنا عليه في عهد الملكية وجاء جمال عبد الناصر وخلع التربيش وأراد أن يبدأ التربيش بالقبعة ولكن كان هناك رجال في الأظهر وكان عاصم محمد الخضر حسين رحمة الله عليه وكان محمد الخضر حسين شيخ الأظهر حين ذاك عندما يوزل جمال عبد الناصر قرارا فهذا القرار يتغير مع الشريعة الإسلامية فكان يرد بالحكم الشرعي فقال في خلع التربوس والثبدال بالقبعة إن هذا يعتبر تشبه بغير المسلمين من تشبه بالقوم فوامنهم ومن تشبه قوم فترمعهم فعشان كده كان جمال عبد الناصر غايته ان احنا نعمل نخلع ونبدل ونب... نب... نب... نبجل... بنبدل من بنبدل الطربوش او العمامة الى ال... القبعه مم. فلما الشيخ محمد خضر الحسين رحمه الله عليه تفضله انا طبعا وكثير من المصريين تعودوا لابد له يكون لهم غطاء على الراس فكان عاده فقط نعم بارك الله فيك طب نرجع بقى للجدار فبنية الجدار حضرتك قلت ضربوا المئذنة نعم. بعد ما بنيت الجدار الجدار ده جعلت سمكه حوالي 80 سمط من خلصانه فقالوا ان قوة الدانة بتاعة المتبع 165 هاوزر اللي كانت بتستعمله اسرائيل لا يستطيع ان يخترق هذا الجدار لأن سمكه 80 سم بالخصاصه مسلحه ولذلك هم لما اقتلوا هذا الجدار وعدم إمكانية الدرب بتاعتهم أن تخترقه بعد عنه سبحان الله ده كان سنة كام بناء الجدار بين 67 و 73 يعني في فتره قبل 73 قبل 73 وفي حرب الثلاثة وسبعين فعلا لم لم يتهدم الجدار ولازال لقيت المهار بمبول ولازال حتى الآن نعم لا شك ربنا يحفظك مساءني المحافظ كل محافظ ذاتي واللي ما تهدمش هذا الجدار ده ده. بقول له الجدار ده أنا عمله عشان الحرب لما تنتهي الحرب بيننا وبين إسرائيل الله أكبر وإسرائيل تطرق الأرض المغتصبة لأصحابها الله أكبر. إلى ذاك نقول حرب انتهت مدام في قلدي إسرائيلي <تصفيق> العرض الطهيرة عرضي في نصين عزينة فنحن في حرب مع إسرائيل الله أكبر يعني أنا الحقيقة يا إخواني أوشكت أعلق على كلام فضل الشيخ حافظ بكلمة أقل بكثير مما قالوا كنت أقول لا هذا الجدار يجب أن يبقى علامة ورمزا للجهاد الذي كان وذا يتحول إلى مزار يعرفون منه الجهاد لكن انظر هو يعده لأن الحرب لم تنتهي ولأن المسألة مستمرة الآن أيها الأحبة الكرام نحن إن شاء الله نستمع بإذن الله تعالى إلى الى المسجلات وبعدين نرجع تاني ان شاء الله الى المسجلات اللي هي خاصة بخطبة فضيلة الدكتور عبدالله شحاتة عليه رحمة الله وردوان وكان له مواقف كبيرة اخرى وان شاء الله نتناولها والى تلاوة فضيلة الشيخ محمود عائل البنا عليه رحمة الله في اثناء القصف بس قبل ما نستمع لهذا الكلام وهنتكلم بعدها في تعليق يعني ان شاء الله تحب حضرتك تحكي الأول الموضوع طيب, يعني طيب فضل الشيخ حافظ نعرف الأول الموضوع ده طيب لنا إخواننا الكرام طلبين يبدو فاصل عندهم شيء سريع وهنرجع فورا هنسمع بعد, بعده بعد ذلك التسجيلين وهنسمع تقديمت مولانا فضل الشيخ حافظ بيحكي لنا الموضوع ففاصل قصير جدا ما تطولوش علينا أستاذ الشام ونرجع على طول إن شاء الله تفضل بين تقى وتعالى نطقت بين القلوب